الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كفروا وكذبو بأياتنا فولاء تلهم عذابهم هين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم لا يرزقنهم الله رزق حتة لا يدخلنهم مدقلا يرضونه وإن الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عنقب به ثم بوي عليه لينفرنه الله إن الله العفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بطير